على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكربنا بنور الفهم وافتع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعد فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس السيرة النبوية كنا نتكلم في الدرس الأخير عن أول مرحلة من مراحل دعوة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله وتبليغه الرسالة التي حملها وكلفه الله عز وجل بإبلاغها كانت هذه المرحلة مرحلة الدعوة سرا وعمر هذه الدعوة ثلاث سنوات تحدثنا عما يتعلق بهذه المرحلة انذاك في نهاية هذه المرحلة على أعقاب هذه السنوات الثلاث تسامع أهل مكة بالإسلام وتناقل كثير من الناس الدعوة التي يقوم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الناس في هذا الناس الذين يتلقون هذا النبأ بين مستنكر وبين مستهزئ ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه على أعقاب هذه السنوات الثلاث آيات يأمره فيها بأن يصدع بالدعوة بأن يجهر بها. أنزل الباري عز وجل عليه قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين وفي الوقت ذاته في تلك الأيام أنزل الله عز وجل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فقام المصطفى صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة انتقلت الدعوة آنذاك من السر إلى العلن. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم فوقف على جبل الصفا معروف الصفا والمروة على هذه الرابي وأخذ ينادي بطون مكة وقبائلها قبيلة قبيلة يناديها بأعلى صوته فجعل الناس يسرعون في الاستجابة محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ولم يكن من شأنه ذلك لا بد أن هناك خطرا لا بد أن هناك شأنا كبيرا جعله يدعو الناس على اختلاف عشائرهم وقبائلهم وفئاتهم جعل الرجل إذا لم يستطع أن يلبي الدعوة بنفسه يرسل رسولا لم اجتمع عليه الناس الاختلاف فئاتهم وقبائلهم قال أرأيتم لو اني أخبرتكم أن خيلا في بطن هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أم صدقية أنتم؟ يعني لو أخبرتكم أن هنالك جيشا لجبا في بطن هذا الوادي متجه إليكم لحرب هل تصدقونني قالوا ما جربنا عليك كذبا يعني اسمه عندهم الامين قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد واخذ يقتصر الدعوه التي امره الله عز وجل ان يبلغها قومه جهرا فصاح أبو لهب يقول تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا يعني ظننا ان هنالك امرا خطيرا من أجله دعوتنا المسألة يعني أتفه من أن نصغي إليك بها ولكن الله عز وجل أنزل عليه قولها تبت يد أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لاب الى اخر السورة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الى اسرته فدعا اقاربه دعا بني كعب بن لؤي دعا بني مرة بن كعب دعا بني شمس دعا بني هاشم دعا بني عبد المطلب أسرة منفذا أمر الباري عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين اجتمعوا عليه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلامه يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فابني لا املك لكم من الله شيئا هذا كلام فاني لا املك لكم من الله شيئا الا رحما سابلها ببلاء إلا رحما بيني وبينكم سأصلها بما أستطيع نعم وهكذا استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين صدع بأمر ربه وأنذر عشيرته الأخربين فماذا كان موقف المشركين ما هي ردة الفعل عندهم اعتذروا له بادئ الأمر بأنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا لدعوته هذه نظرا إلى أنهم مرتبطون بتقاليد هذه التقاليد تتمثل في تراث تراث الآباء والاجداد منذ عدة قرون المتمثل في عباده الاصنام تراثنا ورثناه كابرا عن كابر عن ابائنا وعن اجدادنا وعن اجداد جداتنا لا يتسنى لنا ان نترك هذا التراث هذه التقاليد ونتبع شيئا جديدا تدعون إليه بهذا اعتذر ولكن الله عز وجل أنزل عليه هذه الآية التي تلاها على مسامعهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يعني هذا مبدا يتبعون اباءهم واجدادهم دون ان يحكموا عقولهم دون ان يحكموا بصائرهم يتبعونهم على غير هدى او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يفعلون هذا لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الكلام اهتاجوا وجرحهم هذا الكلام لأن هذا يعني يتضمن تسفيها لابائهم وأجدادهم يعني الباري يقول لهم اباؤكم واجدادكم كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ف. ليس لكم أن تتبعوهم على غير هدى عندئذ تحولوا من الاعتذار السلمي إلى الإيذاء والآن نقف عند هذا الحد لنعود إلى هذا المشهد بالدراسة والتحليل واستنباط المبادئ ونتكلم بعد ذلك عن مرحلة الإيذاء التي بدأت في مكة <تصفيق> لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاحظنا أيها الاخوه في هذا المشهد الذي اختصرته لكم مشهد مفاجأة الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين بالدعوة التي صدع وأعلنها صدع بها واعلنها لاحظنا في ذلك ما يلي اولا ان المشركين فوجئوا بهذا الذي دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه لاحظتم ذلك لم يكونوا يتوقعون ان يفاجئهم رسول الله بهذا الامر بأن يدعوهم إلى نبذ ما كانوا عليه من عبادة الأصنام التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لم يكونوا يتوقعون ذلك شاهدنا هذا لاحظنا هذا من كلام أبي لهب عندما قال له تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا طيب إذا كان هذا ما قد لاحظناه ما الذي نفهم؟ نفهم أنه لم يكن هنالك أي تواطؤ بين العرب المشركين وبين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول المرجفون الكاذبون المبشرون المستشرقون الحاقدون والمدجلون قالوا فيما قالوا ان هذا الذي نهض به محمد عليه الصلاه والسلام من الدعوه التي دعا اليها امر اتفق عليه مع بني قومه لكي يستلبوا السياده من الأعاجم ويغرسوها في المجتمعات العربية, العربية في الجزيرة العربية يعني خطة مرسومة اتفق عليها محمد صلى الله عليه وسلم ومشركو مكة ترمي إلى نقل السيادة التي كانت موجودة آنذاك يتقاسمها جماعة الحضارة الساسانية الفرس والرومان واليونان والهند هذه الدول الكبرى كانت تتقاسم السيادة آنذاك فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم تواطأ مع مشركي مكة أن ينهض بهذه الدعوة في سبيل نقل السيادة من ايدي الاعجم الى ايدي العرب هذا الكلام قيل هنالك واحد اسمه فان فلوتين الف كتابا سماه السياده العربيه ضمنه هذه الدعوه الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اذا هذا الذي نقرأه بين الحين والآخر من كلام الأجانب مثل فان فلوتن وكريمر و... لا أريد أن أذكر أسماء من هذا القبيل في هذا للمكان المقدس كلام باطل لكن متى ما عرف متى عرفنا أنه باطل عندما وضعناه في تحت مجهر البحث والنظر هذا أول ما ينبغي أن نعلم هناك شيء آخر أيضا ينبغي أن نقف عنده وأن نتبين الحكمة منه الباري عز وجل أمر رسوله أن يصدع بالدعوة وقال له فاصدع بما تؤمر والصدع معروف معناه يعني اجهر فاصدع بما تؤمر وارض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. استجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الامر تقتضي ان يعلن هذه الدعوه امام القاصي والداني يدخل في الناس الذين سيصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالدعوه الاقارب الاباعد عشيرته اسرته كلهم سيتلقون هذه الدعوة حسنا ما الحاجة إلى أن يقول قبل ذلك أو بعد ذلك وانذر عشيرتك الأقربين أليس في الاستجابة الأولى لعامة الناس ما يغني ويكفي هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نعلم الجواب عنه يعني البيان الإلهي خاصة أسرة المصطفى وعشيرته وأقاربه بضرورة دعوة خاصة ينبغي أن يتوجه بها إليهم غير الدعوة التي ينبغي أن يتوجه بها إلى الناس جميعا. الحكمة الحكمة هي الأمر التالي ما يتعلق بدعوة الإنسان إلى الله عز وجل كان رسولا. أو إن كان واحداً من العلماء والدعاة الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثلاثه مراحل المرحلة الأولى تتمثل في أن يدعو الإنسان نفسه قبل كل شيء أنا الآن أقامني الله عز وجل مثلاً داعياً إلى الله عز وجل مبيناً هذا الدين منافحا عنه حسنا ما هي الخطوة الأولى التي ينبغي أن أقوم بها الخطوة الأولى تتمثل في أن أدعو نفسي في أن أتوجه بهذه دعوتي إلى ذات أقوم عقيدتي وأغرس حقائق الإسلام في فكري ثم املا فؤادي بهذه العاطفه الايمانيه المتوهجه ثم اراقب سلوكي لانه داعي الى ما يدعو يدعو الى العقيده التي تغرس في العقل ايمانا ويدعو الى المحبه التي ينبغي ان تغرس في القلب حبا وينبغي ان يدعو الى تقويم السلوك ايضا طيب اول خطوه ينبغي ان ينهض بها الداعي هي ان يدعو نفسه ولاحظوا هذه الخطوه في حياه رسول الله متى بدات عندما توقف الوحي تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بادئ في بدء وهو في غار حراء وقام انه ورقه ابن نوفل أن هذا هو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على موسى وقال له وان يدركني يومك سانصرك نصرا مؤزرا الى اخره ثم تلبث الوحي مده قيل سته اشهر وقيل اكثر لماذا هذه الفتره مطلوب فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بنفسه نبيا أي أن يتحقق بالدعوة إلى الله عز وجل في حق نفسه ولذلك رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جبريل وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض يقول يا محمد أنت رسول الله إلى الناس أنا جبريل وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس لو لم يبدأ المصطفى الدعوة بأن يمحص هذه الهوية في حق نفسه لا فائدة من دعوة الآخرين نعم وهذا المعنى ينبغي أن نتمثله جميعا الدعاه الذين يأتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الخطوه الاولى التي ينبغي ان يبدا بها الداعي تتمثل في ان يدعو نفسه في ان يحرص عقيدته سليمه هي ام لا يحرص سلوكه سلوكه سليم ام لا اما ان اوجه المناظير المكبره الى الناس امر هذا وانهى هذا وانااقش هذا وانا وضعي غير ملتفت إلى حالي غير ملتفت إلى بيتي هذا النهج لا يقبله الله ولا يثمر ولا يمكن أن يكون هذا النهج متفقاً مع ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حسناً إذن هذه هي الخطوة الأولى في الدعوة خطيناها خطاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية تتمثل في دعوة الاسره الأخربين قبل أن ترحل إلى العالم البعيد عنك النائي ذات اليمين وذات الشمال لا لا انظر إلى بيتك ادعو إلى الله عز وجل أسرتك أقاربك من يلوذون بك من سماه الرسول صلى الله عليه وسلم خاصتك فالإنسان الذي يغفل عن بيته عن أسرته، ثم إنه يطرق أبواب الآخرين يدعوهم إلى الله أمرا ناهيا مبينا مناقشا محذرا متنكبا عن جادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لن تثمر دعوته قط بشكل من الأشكال أنا الآن عندما أقوم بهذه المهمة التي أقامني الله عز وجل عليه ينبغي أن أرعى بيتي قبل كل شيء أولادي زوجتي أسرتي من يلوذون بي قبل ان امركم امره قبل ان اشرح لكم أشرح له قبل ان اناقش وابين وبينوا لهم نعم وهذا ما امر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لذلك قال له انذر عشيرتك الاقربين قبل ان تذهب وتعرف الناس الاخرين انذر اسرتك التي تلوذ بك نعم ونحن اليوم أو كثيرون منا متنكبون عن هذه الجد. الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم أسرته وأن يقوم أهله الذين يلوذون به يشفي غليله بالآخرين يعني يجعل من دعوته للناس تعويضا عن ما قد عجز عنه من هداية أهله وأسرته ولو أننا فتحنا ملف هذا الغلط لرأينا الكثير والنماذج التي لا تحصى من هذه الأخطاء ولو أن الإنسان بدأ بنفسه ثم ثنى بأهله ثم اتجاه إلى الناس لوفقه الله سبحانه وتعالى هذا هو الجواب عن هذا السؤال وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة ينبغي أن نتبينه الشيء الثالث وهو من الاهميه بمكان أن لاحظنا أن أهل مكة المشركين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم وحذرهم عن المهمة التي كلفه الله بإبلاغها لهم اعتذروا بأنهم لا يستطيعون أن يتركوا التقاليد التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم أليس كذلك بهذا اعتذر طيب الباري سبحانه وتعالى ناقشه أنزل على رسوله هذه الآية التي كلفه أن يتلوها عليهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اهتاجوا وغضبوا ورأوا أن في هذا الكلام جرحا لآبائهم وأجدادهم لأن هذا يعني أنهم سفهاء أنهم سفهم ليس هذا هو الذي نريد أن نقف عنده هذا الكلام الرباني الذي أمر الله أن يقوله للمشركين دليل على ماذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحذر من اتباع التقاليد دليل على أن الإسلام يحارب ما يسمى التقاليد ما يسمى التراث ما يسمى بتراث الأباء والأجداد دليل على أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى التقاليد الاسلاميه وهي الكلمه الشائعه الذاععه اليوم صحيح ام لا هذه الايه علامه تدل تدل على انه لا يجوز للانسان العاقل المتبصر ان يغمض عينيه وأن يتبع العادات والتقاليد التي فتح عينيه فراى انها من مورثات الاباء والأجداد يقول الله عز وجل لا انت اكرم من هذا اعطيتك عقلا تستقل به ملكت كرهنا انظر الى كل ما يطلب منك السير عليه ضعه تحت مجهر النقد والنظر ان رايته حقا اسلك سبيله وإن رايته لا يتفق مع الحق ضعه وراءك ظهريا إذن هل في دين الإسلام شيء اسمه تقاليد تقاليد جمع تقليد ما هو التقليد التقليد والتقاليد عبارة عن أن يرى الإنسان عادات موروثة من جيل سابق من جيل قبل ذا قبله من جيل آخر قبله نعم ويشعر الناس باستئناس لهذه العادات وبرغبة في أن يمارسوها لا لشيء لا لشيء إلا لأن آباءهم وأجدادهم كانوا يسيرون على هذا المنوال هذه العادات ثم تقاليد يعني تقليد يعني أن اللاحقين يقلدون السابق سابقين فيها والسابقون يقلدون من سبقهم فيها هذا معنى التقليد كل مجتمع فيه عادات معينه لو سألت يعني افراد هذا المجتمع لماذا يعني هذه العاده موجوده عندكم في أفراحكم في احزانكم بيقولوا والله ورثناها من ابائنا واجدادنا من زمان يعني هي عادات ما اصيله في حياتنا ما عندنا استعداد نتركها طيب ليش والله عادات عادات الله على صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ديننا يسمو بالإنسان عن هذا المستوى كتاب ربنا يقول لا ما دمت أنت تملك رشدا مستقلا عن رشد من سبقك إذن ينبغي أن تحاكم هذه السلوكات إلى رشدك شوف هذه السلوكات متفقه مع المنطق مع المصلحة مع حاجاتك يا مرحبا إن وجدت أنها لا تخدم لا مصلحتك ولا تحقق حاجة من حاجاتك ولا تستجيب لأمر من أمورك الذاتي لا دع هذه الأمور وتجاوزها إلى ما هو الخير هكذا يربي كتاب الله سبحانه وتعالى عباده او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون نم قادون لهم ويغمضون اعينهم سيرا وراءهم لا لا انتم اكرم من هذا الذي اريد ان اصل اليه من هذا ان كلمه تقاليد اسلاميه كلمه مدسوسه ايها الاخوه لا وجود لها في قاموسي ديننا لا معتقداته ولا سلوكاته كذلك كلمة تراث الآباء والأجداد كلمة منسوسة في قاموسنا الإسلامي لا يوجد لا في معتقداتنا ما يسمى تراث الآباء والأجداد ولا في شرائعنا التي امرنا الله عز وجل بها ما يسمى بتراث الاباء والأجداد وأنتم تعلمون أن هاتين الكلمتين منتشرتان انتشار النار في الهشيم في كل مجتمعاتنا الإسلامية خصوصاً التقاليد الإسلامية وأنا أسمي هذه الكلمات وأمثالها حرب الشعارات إسلامنا يحارب بطرق شتى من؟ الوسائل العجيبه التي يحارب بها الإسلام ما اسميه حرب الشعارات شعار يطرح يطرح في ضمن هاله من التقدير ضمن هاله من الاعجاب لكن كالقنبله الموقوته في فتره معينه نعم تتفجر يتفجر هذا الشعار بالدمار على الإسلام وحقائقه من حرب شعارات كلمة التقاليد الإسلامية تسمع من يقول بأسلوب إيجابي تقاليدنا الإسلامية عزيزي علينا ينبغي أن ندافع عن تقاليدنا الإسلامية لا نسمح لأحد أن يتهجم على تقاليدنا الإسلامية تسمع هذا الكلام تقول ما شاء الله هذا انسان غيور على الدين فتقبل هذه الكلمه لأنك ترى أن هذا الإنسان يدافع عن الإسلام هو الله صحيح ما منخلي حدا يتهجم على تقاليدنا الإسلامية غرست كلمة التقاليد في مجتمعاتنا بل غرست أيضا في عقولنا عندما نريد أن نتحدث عن الصلاة نقول هي من تقاليدنا الإسلامية الحاج من تقاليدنا الإسلامية حجاب المرأة من تقاليدنا الإسلامية شو لم يصير بعدين؟ المجتمع الآن نعم يستقبل تيار الحرية الحرية التي تفرض نفسها في المجتمعات التربية التي يتلقاها الجيل في كل المجتمعات هي أن يكون الإنسان حرا وهذه تربية سليمة نحن ندعو إلى أن يكون الإنسان حرا طيب لما دعوة إلى الحرية تتنامى وتتنامى وتتنامى ما الذي يحصل في مرحلة من المراحل تصطدم كلمة الحرية اللي نحن تشبعنا فيها تصطدم بماذا؟ بالتقاليد تصطدم بالتقاليد شلون بقى بنا نجمع بين الحرية والتقاليد؟ تقاليد يعني ان نأسر أنفسنا لعادات لم نتبين وجه الحق فيها ان ناسر انفسنا لتصرفات لم نجد ولم نقتنع بوجه الحق فيها هذه هي التقاليد وقد تشبعنا وتشبع الجيل شبابنا اولادنا تشبعوا بضروره ان نتمتع بالحريه نعم في مرحل من المراحل ستشمئز نفوسنا من كلمه تقاليد إذن لازم أن بقى نصير حرب على التقاليد الإسلامية لأنها تتنافى مع الحرية كذلك كلمة تراث الآباء والأجداد في فترة من الفترات قديما الشباب لا يذكرون ذلك لكن من كانوا في نعم سن مثل سن يعلمون أحدهم أحد المسؤولين الكبار كان كلما تحدث عن الاسلام نعته بتراث الاباء والاجداد كلما أراد أن يقترف ويتكلم عن الإسلام يسميه تراث الاباء والاجداد تراث الاباء والاجداد ديننا أيها الاخوه وهذا ما يجعل الانسان يرفع راسه بهذا الدين عاليا يحارب التقاليد يقول لك انت اكرم من أن تغمض عينيك وتصفد يديك وتتبع من كان قبلك دون أن تستبين أن النهج الذي ورسته من تلك الأجيال السابقة حق ام باطل فكر لا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فنحن ينبغي أن نكون على بينة، ينبغي أن نتوج إسلامنا بالوعي. إيه ياكم أن تقبلوا كلمة التقاليد الإسلامية؟ قد يقول قائل طيب هذا شوف الصلاة شو الحكمة منها؟ هي تقليد لأنه أنا لما عم الظهر بركة وبسجد سجتين وما وب... ما بعرف شو الحكمة إذن هي تقليد عندما أطوف حول الكعب المشرف كذلك لماذا اطول هو تقليد لا ابدا ليس تقليد انت امنت بهذا الاله الذي درست دلائل وجوده وانت تتعلم التوحيد ام لا في دروس التوحيد أم درست امنت امنت بان هذا القران كلام هذا الاله ام لا امنت حسنا إذن أنت آمنت بأن الله عز وجل لن يأمرك إلا بما هو خير لك ولن ينهاك إلا عما هو شر لك عرفت ذلك أم لم تعرف لو أن إنسانا مثلك أمرك بالصلاة وأنت لا تعلم مصدر ذلك لكان ذلك تقليدا ولكن عندما يأمرك الله بذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد آمنت بأن الله موجود وأنه حكيم وأنه يتمتع بكل صفات الربوبيه صفات الكمال إذن لن يأمرك هذا الإله إلا بما هو خير لك قد لا تعلم ذو خير وأضرب لكم مثلا على ذلك ولله المثل الاعلى الطفل الذي أدرك حكمة أبيه وادرك ما علمه وادرك رحمته به وشفقته عليه عندما يمره ابوه بتصرف ما ينهاه عن سلوك ما تجد ان هذا الطفل سرعان ما يستجيب لدعوه ابي لماذا لانه وافق ان اباه يحبه شفوق عليه رحيم به وانه بصير يعلم ما ينبغي أن يفعله هذا الطفل وما ينبغي أن لا يفعله اليس كذلك هل نقول إن هذا الطفل عندما ينفذ أمر أبيه يمارس عمل تقليدي لا ولله المثل الأعلى لو لم تكن قد آمنت بالله ربا حكيما عليما محبا لك رحيما بك لكانت الصلاة التي تؤديها تقليدا لكنك لما علمت أن الذي أمرك بهذا ليس زيدا من الناس ليس رئيسك في دائرتك وإنما هو ربك الذي سبق أن آمنت به وعلمت حكمته ورحمته وحبه لك خلاص انتهى الأمر كذلك الحج إلى بيت الله الحرام حجاب المرأة في كثير من المصطلحات التي يمارسها الذين ينشرون هذه الحرب الشعارات يسمون الحجاب تقليد من التقاليد الإسلامية الحجاب يغرسوا هذه الكلمة في الأزان هل هو تقليد؟ ابدا لن يأمرك الله عز وجل إلا بما فيه خير ولن ينهاك الله عز وجل إلا عما فيه شقاؤك وشرك ورحم الله العز بن عبد السلام يقول في مقدمة كتاب له اسم قواعد الأحكام في مصالح الانام اعلم أنه كلما قرات في كتاب الله قوله يا أيها الذين آمنوا او يا ايها الناس أعلم ان عليك ان تصغي السمع جيدا الى ما بعد هذا النداء فانه لن يامرك الا بما فيه خير لك ولن ينهاك الا عما هو شر لك يعني كل ما قرات في القران كلمه يا ايها الذين امنوا دير بالك وشو الشيء اللي جاي بعد منه وتن بخاطبك الباريبي لك يا ايها الناس انظر ما الذي سيأتي من بعده اذا انتهينا من هذا الذي نقول ومما عرفناه من كلام الله سبحانه وتعالى للمشركين الذين اعتذروا أنهم لا يستطيعون أن يتركوا تقاليد آبائهم وأجدادهم أن إسلامنا ليس فيه تقاليد وكذب وافترى على الله من يسمي أحكام الشريعة الإسلامية بالتقاليد وهو عندما يقول كلمة التقاليد الإسلامية في معرض الدفاع عن الإسلام أحد رجلين إما جاهل ينبغي أن يعلم ما فيه الاسلام الإسلام تقاليد وإما أنه مفتئت ينبغي الحذر منه هذه هي الأمور التي ينبغي أن نفهمها من هذه المرحلة الأولى من جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة المرحلة أو المشهد الذي لذلك ردة الفعل العنيف الإيذاء الذي وقع فيه رسول الله والمسلمون وسنشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كالذي الذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام لك الحمد على نعمة الإيمان بك لك الحمد أن شرفتنا بنعمة العبودية لك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك ما ذكرناك حق ذكر ذكرك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 اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأدم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين اللهم انا نشكو إليك ضعفنا اللهم انا نشكو إليك عجزنا اللهم انا نشكو إليك سلطان شهواتنا وأهوائنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب نشكو إليك الفتن التي تطوف بنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن تجعلنا في كلاتك نسألك اللهم أن تجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام نشكو إليك يا أرحم الراحمين الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على قرآنك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على عبادك المؤمنين المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا يا رب لا تكلنا إلى شياطين الانس والجن يا رب اجعلنا في كلائتك اجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك هذه البلد يا ذا الجلال والإكرام الشام كلها بعين عنايتك يا أرحم الراحمين احرسها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام يا رب اجعل هذه البلدة بلده آمن مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اكرم عبادك المسلمين في هذه البلد بالتضامن اكرمه بالتالف اكرمه بالاتحاد لا تجعل يا ذا الجلال والاكرام لشيطان سبيلا اليهم ليفتت وحدتهم ليسيء الى تضامنهم وتالفهم انت انت يا رب العالمين الذي الفت بين قلوب عبادك المؤمنين بالامس ألف بين قلوب عبادك المؤمنين اليوم يا ذا الجلال والإكرام أنت ملاذنا، أنت ملجأنا أنت ملاذنا قبل أن نلوذ أنت عياذنا قبل أن نعوذ يا رب العالمين نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا حققت رجاءنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالغيف يا ذا الجلال والإكرام اسقنا مزيدا من الغيف يليق بكرمك يليق بجودك يليق بإحسانك يا رب العالمين يا رب لا تعاملنا بما نحن له أهل نحن نعلم أننا بعيدون بعيدون عن رحمتك بسبب سوء فعالنا بسبب إعراضنا بسبب استكبار كثيرين منا على أمرك ولكنك الرب الرؤوف الرب الرحمن الرحيم لا تأخذنا بجريرة ذنوبنا ولا تأخذنا بجريرة غيرنا يا أكرم الأكرمين قلوب العباد بين اصبعيك تقلبها كما تشاء وجه قلوب عبادك في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام مر سماءك أن تمطر مر أرضك أن تنبت يا رب العالمين أكرمنا ببركات سمائك أكرمنا بنبات أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا من مائدته مرسوطة للطاغي والصالح والفاسق يا رب العالمين أكرمنا نحن عبادك المسلمين بك يا رب العالمين لا تبعدنا ولا تبعد عنا مائدة إحسانك مائدة جودك وإكرامك يا أرحم الراحمين نسالك ونتوسل اليك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم ان تسقينا الغيث نسالك ونتوسل اليك بالاطفال الرضع بالشيوخ الركع بالبهائم الرتع ان تكرمنا بما انت له اهل من الجود والاحسان يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام اللهم ابعد عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن لا تجعل لطاغ سلطانا علينا لا تجعل لباغ سلطانا على عبادك المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا في كلاءتك واجعلنا في حرزك واجعلنا في حصنك بجاه حبيبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى <مع> الله محمد <مع> صلى الله <مع> عليه وسلم محمد الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله